ولو اننا نزلنا عليهم الملائكه وتكلموا الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكننا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخر فالقول غرورا ولو شاء ربك ما وما يفترون ولتصى إليه أفيدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله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 وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجره وَعذَل شَددُ بِمَا كانَوا يَمكُرُون فمَيْ يردِ الَّ وَي يَْدَو يَشِرَح صَدَرَهُ للِِسسلام وَمَيْ يُردَ يُضَِّهُ يَجعل صَدَرَهُ ضَيبًا حَرجَ كََّ ماَا يَ في الصَّعُ فيِي كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم